ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون 112. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْذِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ